خالفوا كل ما به جاء طاهم وهو إذ ذاك ليس بالمكبور نبذ العهد والكتاب وما جاء به والوصيب خلف الظهور لست تدري لم أحرق الباب بالنار ليش أرادوا إطفاء ذاك النور التدري ما صدر فاطم ما المسمار ما حالض العلم مكسود جنين ما حمرة العين ما بوال قرض هل من ثورين قامت من الخيفين البدولة افتح البال حسو عصر هبين طهام علم والقد جنين من حشاها بنت لطيار يا ليت ابو امراهيم ينظر لابع صاحة بعال الصاغ هل يدخل في البيت سقطني جني نادي أبو الحملات بدعمي يجي حتى الكسر الظلي على فاطمه صاحد على بس يذا حالات تصير خاف منسيا هي الحسن وتبكي طلاب النساء واللي بخضر هداهم حادر تعبري واويلا واما في كربله الزجر للطماط يا مكمل الخير ف بحشر ابو الحملات تقبل هي مظما وقالها جولنا حولنا حولنا لله الغاضب من مشات حاسره ضهري مطيه يا يا مشديه وخوجعس ين بالغبره يا الذي أناب يطب الخدور يقدر شفل طم هذه تحاق بصوت كسار نار ورد بالباب وصلت للصوال وانجال فاطم يا خلق شد للشام والأيتام معها هذه تلوية لأن اردبوها منعها وهذه منعها لا تصل يمجل فتح وزادت البنت على أمها ndariha ndariha ndariha ndariha ilahi